الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما الغمر بالفتح؟ هو الماء الكثير هو الماء الكثير أحسنت وما غمر بالضم؟ الغمر بالضم هو الرجل اللي بطلين أحسنت. الشيطة أحسنتم نعم أحسنت. أحسنت. ما السلام بالكسر؟ السلام؟ <تصفيق> نعم، حجاب تبقى من مفرد منها؟ السلمة، نعم سبقت أمس مسألة وهي بنو سلمة هل هذا؟ مأخوذ من السلمة التي بمعنى حجارة جاب نعم ذكر المطرزي في المغرب في في ترتيب المعرب بعد أن ذكر السلمة وأنها الحجر قال وبها سمي بن سلمة بطن من أنصار وبها سمي بن سلمة بطن من أنصار ونحوه في المسواح المنير نعم نسمع الأبيات الحمد لله والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولما ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم قال الناظم رحمة الله. أما الحديث والكلام الكلام والموضع الصلب الكلام تلبسي تلبسي والتصل به. الحرة الشجارة والحرة الحرارة والحرة المغتارة من منصنات العرض الحلم ثق بالقديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم بالعمي الصبي أو بالكذب أثبت يوم عبده وثبت عل عمده وثبت نبت وجده في معمر أو سبسي لشدة الحر الثهام وللنبال قلسها لشدة الحر الثهام نعم لو قعدنا البيت لشدة الحر الثهام أحسنت وللنبال قلسها وين نبالي في الشمس السهام نعم. في مشرق أو مغربي ودعوة العبد دعاء ودعوة المرء دعاء ودعوة ما صنعا للأكل وقد الطربي الشرب, الشرب الشرب جمع ندماء الشرب الشرب جمع ندماء والشرب حظ قسماء والشرب فعل علماء وقيل ماء العنبي الخرق ما قد عظماء والخرب دون كرما والخرق شنق لهما فمن كن زاهر بي حذوك للنر الا ح وقشره العود الليحه والجمع عود سياد اللحا بالضم والكسر أحسن، الله فيكم قال رحمه الله تعالى أما الحديث فالكلام ويجرح في المرء الكلام والموضع الصلب والكلام ذو اليبس والتصلب الكلام بالفتح الحديث هو معروف قال تعالى وإن أحد من المشكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وأما الكلام بالكسر فهي الجراحات جمع كلم وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرث النبي صلى الله عليه وسلم أجدك ما لعينك لا تنام كأن جفونها فيها كلام أي فيها جراحات وقرئ في الشواذ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قراءة شاذة والمعنى تجرحهم تسيمهم في وجوههم والموضع الصلب الكلام ذو والتصلب الكلام من الأرض الصلبة التي تكون فيها حجارة هي الأرض الصلبة التي تكون فيها حجارة زوليبسي والتصلب أي منسوب إلى اليبسي والتصلب الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة في محصنات العربي الحرة بالفتح تقال للأرض ذات الحجارة السود وقالوا الأرض ذات الحجار السود ومن حرة المدينة الشرقية والغربية ترى فيها الحجار السود والحرة الحرارة الحرة بالكسر حر العطش الناظم أطلقها على الحرارة والواقع أنها إنما تطلق على حرارة العطش خاصة الحرة حر, حر العطش الناظم أطلقها على الحارة والواقع أنها لا تطلق على كل حارة وإنما تطلق على حرارة العطش خاصة والحرة المختارة من محصنات العربي الحرة خلاف الأمة الحرة خلاف الأمة من محصنات العربي أطلق المحصنات هنا وقصد بها الحرائر أين تجد في القرآن إطلاق المحصنات على إرادة الحرائر أحسنت أحسنت, أحسنت. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر فإما ملكة إيمانكم هذه المقابلة حسنة بارك الله فيكم وتطلقوا على العفيفات تطلقوا أيضا العفيفات أين تجدوا هذا في القرآن إن الذين يرمون المحصنات الرافيات المؤمنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا العفيفات وتطلق على المتزوجات ما الآية التي قبل ومن لم يستطع منكم طودة أحسنت والمحصنات من النساء المتزوجات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال والمحصنات من النساء إلا ملكة إيمانكم ثم قال الحلم ثقب في القديم. والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم العمين بالصدقي أو بالكذب الحلم محركة بفتحتين ثقب في القديم أي في الجلد وأما الحلم بفتح فسكون فهو نزع الحلم والحلم دويبة صغيرة تعض الإبل هي التي تسمى بالقراد ذكر يسمى قرادة والأنثى حلمة دويبة سوداء لا تكاد تفارق الإبل هي القراد فالحلم نزع هذا الحلم من ظهر الدابة يعني نزع هذه الدابة الصغير الدويبة الصغيرة من ظهر البعير مثلا يقال فيه الحلم نعم القرادة الأنثى حلمة نعم, حلمة, أنثى حلمة. نعم الأنثى حلمة الأنثى حلمة تجمع على الحلم الأنثى حلمة والذكر يقال له القراد وأما الحلم بالكسر فهو العقل والاحتمال أين ورد الحلم في السنة أحسنت إن فيك، إن فيك نعم إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا الحلم مع العقل والاحتمال الأنا تثبّت وترك العجلة أما الحلم فهو ما يراه النائم هو ما يراه النائم طيب قولوا تعالى أم تأمرهم أحلامهم هذا من الحلم أو الحلم أو الحلم الفتح أو الكسر أو الضم الكسر نعم من الكسر تأمرهم عقولهم أحلام جمع حلم والحلم العقل قالوا أبغاث أحلام الفتح أو الكسر أو الضم الضم من الحلم من الحلم طيب قال ابن مالك في الإعلام الحلم نزع حلم الحلم والحلم عقل وضد سفه والحلم في النوم مشهور خلاك ذم ونلت ما تهوى من الآداب أين الفرق بين ما قاله المالك وما قاله قطرب هل هو في المفتوح أو المكسور أو المضموم في المفتوح نعم قال الحلم نزع حلم قابل المالك. الحلم نزع حلم وسبق معنا أن الحلم هو الذي يقار فيه ثقب في الأديم أما الحلم فهو نزع الحلام الذي هو الدويبة الصغيرة الذي تعضوا الإبل إذن الحلم نزع الحلم أما الثقب في الأديم فهو الحلم للحلم السبت يوم عبدا والسبت نعل حمدا والسبت نبت موجدا في معمر أو سبسبي السبت هو اليوم المعروف السبت هو اليوم المعروف قال تعالى إذ يعدون في السبت لكن هل عبد يوم السبت؟ يهود تعظمه لكن ما أدري هل عبد؟ الله أعلم والسبت نعل حميدا نعم اليهود تتأهو عيدا وفي بعض النسخ السبت يوم عيدا أما أنه عبد فالله أعلم والسبت نعل حميدة السبت هو الجلد المقروض أي المدبوغ هذا هو السبت الجلد المقروض أي المدبوغ وتتخذ منه النعال تتخذ منه النعال فهو عبر عن السبت بجزئه بالنعال لكن هو الأصب الجل المدبوب يقال له سبت وفي الصحيحين عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية فقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها فأنا أحب أن ألبسها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين قبور عليه نعدان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك. وقد قال العراقي في ألفية السيرة ونعله صلى الله عليه وسلم ونعله الكريمة المصونة. أوبا لمن مس بها جبينه لها قبالان بسير وهما سبتية تاني شعرهما السبت يطلق أيضا على الحلق يعني غير اليوم المعروف يطلق أيضا على الحلق سبت شعرهما حلقوا شعرهما يعني منزوعة الشعر ليس فيها شعر نعم على نعم السبت يطلق عليها المعروف ويطلق على الحلق أيضاً. سبتا سبت حلقة حلقة أما السبت فهو نبت ينبت في أرض العرب وقد أنشد قطرب في هذا وأرض يحار بها المدلجون ترسبت فيها كركن الكثيب ترسبت فيها كركن الكثيب وهذه المادة انفردة فيها قطرب أي ليست معروفة في المعجمات ومن يذكرها من أصحاب المعجمات ينقلها عن قطرب لذلك ابن مالك في الإعلام عزاها له فقال سيرون سريع ثم حلق سبت مع مدة أو راحة والسبت مقروض جلد ونبات سبت عن قطرب فحكيه باستغرابي قال ونبات سبت عن قطرب باستغرابي. باستغراب قطرب انفرد بها انه قال السبت بالضم هو النبت قال رحمه الله لشدة الحر السهام وإن بالي قل سهام للنبالي بكسر اللام للنبالي هنا ضبطت بالاسكان وهي بالكسر وإن بالي سهام. وليضي الشمس السهام في مشرق أو مغربي السهام شدة الحر لشدة الحر السهام السهام وشدة الحر والسهام بالكسر جمع سهم والسهم النبل وأما السهام فهو التغير الناشئ عن حر الشمس تغير في الجسم هو تغيير في الجسم ينشأ عن حر الشمس وناظم جاره أسمان لضياء الشمس وهو في الواقع التغير الذي ينشأ عن حر الشمس لا لا ضوء الشمس نفسه في مشرق أو مغرب تفميم ودعوة العبد الدعاء ودعوة المرء الدعاء ودعوة ما صنعا للأكل وقت الطرب الدعوة بالفتح هي الدعاء دعاه دعاء ودعوة قال تعالى أجيب دعوة الدعاء إذا دعان أجيب دعوة قال تعالى دعوة الحق فالدعوة هي الدعاء والدعوة بالكسر هي للدعاء والانتساب إلى غير نسب قال صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام وهذا في الحديث لا دعوة في الإسلام معنى لا دعوة في الإسلام لا ينتسب الرجل في الإسلام إلى غير أبيه وما الدعوة فهي الطعام المدعو إليه ودعوة ما صنعا للأكل المأدوبة الطعام الذي يدعى إليه هو الدعوة قال رحمه الله الشرب جمع ندم والشرب حظ قسم والشرب فعل علم وقيل ماء العنبي الشرب يقوم يجتمعون على الشراب فهو اسم جماعة الشاربين القوم يجتمعون على الشراب يقال لهم شرب والشرب حظ قسمة الشرب هو النصيب من الشراب الشرب هو النصيب من الشراب ومنه في القرآن لها شرب نعم أحسن. نعم أحسن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وما الشرب بالضم فهو مصدر شربة شرب يشرب شربة هو الفعل المعروف تناول هذا الماء ومنهم في القرآن فشاربون شرب الهيم النصيب يشرب لها شرب نصيب من الشراب حظ منه ولكم شرب يوم معلوم نصيب منه أيضا والشرب هو الفعل المعروف الشريبة يشرب وشربى يشاربون شرباهم قال وقيل ماء العنبى يعني يقول إن من معاني الشرب بالضم الخمر يقول إن معاني الشرب بالضم الخمر الخرق ما قد عظمى والخيرق حر والخرق والخيرق حر كرمى والخرق حمق لأمى فمنه كنذاهر بي الخرق بالفتح الأرض الواسعة الخرق بالفتح الأرض الواسعة وأما الخرق بالكسر فهو الكريم وأما الخرق بالضم فهو الحمق وجمع أخرق أيضا أخرق وجمعوا خرق الخرق الحمق وجمع أخرق ومن هو؟ ما في تعينوا صانعا أو تصنعوا؟ لأخرق أذلك؟ بال... نعم شيخنا؟ نعم الخرق بالكسر الخرق بالكسر هو الكريم الرجل الكريم طبعا هنا لما قال حر كرما لا يريد يعني الحر ضد العبد يريد الرجل الكريم أذلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية اللحى بالضم والفسرح حبي اللحى بالفتح والقصر هو طول اللحية يقال اللحية لحن أي طاعت لحيته وأما العذل فهو اللحاء لاحى لحاء اللحاء بالكسر والمد ومن إذا قيل المد معناه بهمزة بعد الألف والقصر ألف ليس بعدها همزة العذل هو اللحاء لكن اللحاء بالفتح والقصر هو قول اللحية قال ممالك في الإعلام لحية طال لحية وهو اللحى لحية طال لحية وهو اللحى وأما اللحى بالكسر والقصر والمد... يعني اللحى ولحاء اللحى واللحى الهمز... بالهمزة وبدونها فهو كما قال قشرة العود وقشرة العود اللحى قال الشاعر يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العول ما بقي اللحاء وما فهو جمع لحية اللحية تجمع على لحا ولحاء اللحاء واللحاء جمع لحية والكسر أفصح والضم مسموع واللحية هي الشعر النابت على اللحي, اللحي عظم الفك الاسفل الشعر النابت عليه هو اللحية واللحية تجمع على لحن ودحا قال وجمع لحية دحا لحى بالضم والكسر حبي هذا آخر والله سبحانه وتعالى عالم نعم شيخنا شيخنا نعم الشيخ ما لا أنا... ما لا ما, دا... ما دا طيب نبدأ به إن شاء الله المجلس القادم جزاك الله خير ان الله سبحان الله عندك سلام عليكم